فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرث من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى سبتا منشرة كلا بل لا يطافون الآخرة كلا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 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا.